نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قَاتِلَ الَّذِينَ آمَنُوا ظَنًّا نَّقْتَبِسْ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِينَ آمَنُوا ظَنًّا نَّقْتَبِسْ مِنُّرِيكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نوركم.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 وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديته الذين كفروا مأواكم النار هي مولكم وبه المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخضع قلوبهم لذكر الله لذكر الله و ظالِمِينَ <تزل> الْحَقَّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَفَرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهُ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 أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين أمين ألم نخلقكم لَهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَيْهِ يَوْمَهِ ذِلَّ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتٍ أَحْيَى وقالنا فيها <تصفيق> رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا يكذبون طليقوا إلى ظل في فلا في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ